أعوذ الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أين <تصفيق> هيته Əsl 119. وأدخل الذين أعلمون طيه <تصفيق> وَمنْ أل كلَ مت خزت كان شج سنت Oyyubi l-umma və yəcəmən çox Thank mm -hmm. the mo One song! and sure. and mm -hmm. Qa'da aslota bir What you nous know, राम बी trap John and eat themselves. cato An love وَأَنذِرْ النَّاسَ مَا I want them. Well, I'm رناص سنم ما ما من كل